والبلا ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه من قال ذرتي في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، بيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا فيه.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 لا صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُذِّقْتُمْ كُلُّ مُمْذِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنًّا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة والعذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ؟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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا ربال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وَأَذَلَّنَا لَهُمْ وَعَيْنَ الْخِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَا لَهُ عَلاَمَةً إِلَىٰ دَابَّةٍ ۖ بَلِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَن ساتة فَإِنَّمَا خُرَّ دَبِینَتُهُمْ أَن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَوَقِيَ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي فكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلقوا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا كذع عن بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحمد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 فَتَلِّنَاسِبَ شِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ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 مُنَنَاءَ انْكُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُمْ أَندَادَ وَأَسَرَّ النَّدَامَةَ لَمَّا وَأَوْلَعَ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَمَّا الَّذِينَ كَبَّرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أُمِرُوا سَنَفِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مَرَدُّوهَا إِنَّا بِمَا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرا ناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا ذلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبثق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما لا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهل كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَفْتِنَكُمْ وَأَنُ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ أريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقانوا ما. وللذين كفروا للحق لم جاءهم إن هذا إلا سحوم مبين وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما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 جِنَّهِ إِنَّهُ إلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ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 قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإني هتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب